وقال الظالمون ان تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل ف ض ل و ا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ج م ا ت تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعل لك قصورا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ ا ن ت م اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونكم ا أ ا و ل ي ا ء ولكن ولكن متعتهم و آ ب ا ء ه م حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ب و ر ا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا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 ا ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه أ ف ا ن ت تكون عليه وكيلا أ م تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون؟, يعقلون ان هم الا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سبيلا